بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقبر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها خذورها وتقواها قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها